الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نأبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المهتقين صراط الذين قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا كديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن وما قسم بطرة بِهَا بها وما مِن من آيات إلا تصريفا وإذ رَبَّكَ لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الذي أريناك وما جعلنا إ هرَينا فَإِلَّ فتْنَةَِّ آاس وَ الشَّتَ مَنعَتَفِ قُرآان وَُحَوم فَمَا يَزيدُ إَّ طُم juuni zos jeد إib ف je إ ibisan qonaأَ juuni man qla qs الذي كرمت علي لئن أخبرتني إلى يوم القيامة لئن أخبرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن نذريته إنا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن ما جزاء الكنصور واستبدل من استعد منه بصوتك واجل عليه بخيرك ورجلك وشارك وشاركهم في الاموال والانادي وعدهم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 هُوَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَقْتُمْ وَجَالَتْ بِأَنفُسِكُمْ أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم به ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كربنا بني حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَأَرْزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أناس كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَأَلْآنَكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأَلْآنَكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ في هذه آخرة أعمى وأضل سبيلا وإن جادوا ليفسنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتقذوك قليلا ولولا لقد كثت تركا إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ضحف الحياة وضحف الممات ثم لا تجد لك يَخْلُقُ بِالزُّونَةِ مِنَ الأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَنَا يَلْبَسُونَ خِلاَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَسْتَجِيدُونَ نَسْنَا تَحْوِينَا